ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسما ما كسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآباد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 بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وَأَرْبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ تخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسرقان بين، فمن أظلم من من استرعى لله كذبا، وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون.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 وَمَن يُضْلِلِ الْفَلَقِ تَجِدْ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ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 قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليظهر أيها أزكى طعاما فليظهر أيها تلف ولا يشغ ونبكم أحد إنهم إن يظهروا عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحو إذا أبدا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 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلِ الرَّبُّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِسُهُمْ إِنَّمَا مِرَاءٌ ظَاهِرٌ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا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 ولبسوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبسوا له غيب السماوات والأرض أبقر به وأسمع ما لهم من دونه من وليه ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من تتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 على يميننا نور بهم سرادقها وان يستغيثوا يغثوا بما انك المهدي يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا صالحات إنما لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا فضرا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنك مرتفقا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 وَأَدْخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هذه أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا لبا قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب انسان ثم من نطفه ثم سواك رجلا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 إن ترني أنا أقل منك ما لو وولدا فعسى ربي أن يأتين خيرا من جنتك ويُرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا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 هو خير ثوابا وخير عقوبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح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 أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُهُمْ وَالْقَسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُظْلِمِينَ عِبَدًا وَيَوْمَ يَخُوضُونَ أَدْعُو شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ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 ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه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 أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَاهُ تَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَأَوْزَ قُوَلَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غُدَا أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِ هَذَا نُصْبًا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 قال قَالَ لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به بِهِ قال ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعصي لك أمرا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 قضية استطع ما أهلها فأبو أي يضيفهما فوجد فيها جدار فوجد فيها جدار يريد أي ينقض فأقام قال لو شئت لتخذت عليه أجره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 أما السفينة فكانت بمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 وأما الجدار فكان لغلامين فِي في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستقع تخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي قل سأتلو عليكم منه ذكرا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 ومطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتفع سببا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 ستدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُنِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدًّا átوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا آتُونِي آتوني أفرغ عليه قطرا فما استاع أن تقع له نقبة. قال هذا رحمة من ربي. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حفظ. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضه ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ ل الكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعة، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَخَذُوا عِبَادِي مِن دُونِ أُولِيَاءِ إِنَّا أَعْتَدْنَا أنما ل الكافرين نزل قل هل نبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع أولئك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 والدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنسد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمسله مددا قل إنما أنا بشر ياكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرضي لقوم أربه فليعمل عمل صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحدا